أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ألل الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصرفوا ذات بيدكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين إذا ذكر, الله اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وزادتم امانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن مغزقناهم ومن مغزقناهم يقون المؤمنون حق لهم درجات من دربهم وغفرة ورزق كريم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 كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى عنها أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 وما النصر إلا من عند الله إن اللَّهَ الله حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويدهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام إذ يوتي ربك إلى الملائكة أنظر معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعمال واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء والله ورسوله ونفاق الله ورسوله فإن الله فإن الله شديد العقاب ذلكم فلوه وأن للكافرين يوفدون حقوقه وان لي للكافرين عذاب منذر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جحبا فلا تولوهم الْأَدْبَ وَمَن يولهم يَوْمَئِذٍ دبره إِلَّا مُتَحَرِّفًا لقتال إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ فقد إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ باء بغضب من الله بِغَضَبٍ اللَّهِ ومأواه جهنم, ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن ضاقت لهم. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْنِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً كَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ الْكَافِرِينَ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وأن من الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوه عنه وأنتم كسناون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواه الصم البكم, الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولهم وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله استجيبوا لله ولرسوله إذا دعكم لما يحييكم وألموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون وألموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا تُصِيبَنَّ لا تصيبن الذين ظلموا, الذين ظلموا منكم خاصة وألموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تحافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لألكم, لألكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده اجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عنكم سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْقَضْرِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ, ويمكرون وينكرون ويمنكرون الله والله خير الماكرين وإذا تكلأ عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قد سمينا لو نشاء لقلنا مثل هذا إلا هذا إلا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم من أكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إجارة من السماء أو بعذاب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ اللَّهُ ليعذبهم وأنت فيهم وَمَا كان الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء فذوقوا الأذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكون عليهم حسرا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحرون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 ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولا الخاسرون قل للذين كفروا ان له يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فِتْنَةٌ ويكون الدين كله لله فَإِنْ انتهوا فإن الله بِمَا يَعْمَلُونَ بصير وَإِنْ تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولى نعم المولى ونعم النصير وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بال جواتي ثيا وهم بالعدوه القصوى ورتضوا اسفل منكم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 يقومون إلى في أعينهم قليلة ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا لقيتم في الله, واذكروا الله كثيرا لعلكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريثكم واصبروا إِنَّ الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا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 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرى هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز الحكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا يضربون وجوههم وأدباءهم يضربون وجوههم وأجبارهم عذاب, الحريق عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا من يضربون يضربون غرورهم وأدب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 إن الله قوي شديد عقادة ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغير ما بأنفسه دون الله وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات بذنوبهم وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين الذين كفرواهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة, في كل مرة وهم لا تقول فإنما تخفنهم في الحرب فشرد بهم الخلفهم لأنهم يذكرون. وَإَِّا تَخَافًَامِهَا قَوْمِ كانَةَ فَ بِذِّلَم فَم بِذِ لَْهِب الله لا يحب القائمين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدون هم استطعتم من قوة ومن رباط ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله والله هُوَ وَكُمْ من مِنْ دُونِهِمْ لَا الله الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنتوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميع مما ألفت بين ولكن الله الذينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من هرِّض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف فالله انكم والذين أن فيكم بعث فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 ألف يغلبوا 2000 باذن الله وَاللَّهُ لَهَا ما كان لنبي أن يكون له حتى في الأرض تريدون عرض الدنيا والله وجد الآخرة والله عزيز لولا كتاب من الله سبق لمسك لمسك أخذتم. عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم خلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم قل لمن في ايديكم من الاسرار يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم يؤتكم خيرا مما اذن لكم ويغفر لكم والله ضفور رحيم وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ قَادَ قَانونُ اللَّهِ قَبْلُ فَأَنْتَ كَمِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نأوا ونصرولائك بعضهم أولياء وبعث والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إلا ألا قوم بينكم وبينهم ميثاق، والرها تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيك إِنَّ الله بكل شيء عليم